يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا من روح الله إلا القوم الكافرون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك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 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين وَرَفَعَ ورفع عَلَى على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخر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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 لهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء